الباب السادس والسبعون باب احتمال الأذى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون الي